نشاهد في هذه الأيام اهتمامات مختلفة في بعض الدول بمناسبة يوم عاشوراء، بعضها فيه حزن شديد وبعضها فيه فرح كبير فهل هناك من تعليل لذلك؟ وهل صحيح أن هناك حديثا يأمر بالتوسعة على العيال في هذا اليوم؟ لقد ظل اهتمام المسلمين بعاشراء مقصورا على صيامه من أجل ثوابه العظيم حتى كان يوم الجمعة العاشر من المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة وهو اليوم الذي استشهد فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما في كربلاء فدخل يوم عاشوراء التاريخ مرة أخرى من باب واسع، عمق الشعور بالتشيع لآل البيت في الوقت الذي فرح فيه بذلك آخرون لعوامل سياسية أو غيرها، وفي ظل هذه العواطف ظهرت بدع واخترعت أقاويل وحكايات، بل وضعت أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن نبين أن فضيلة الاغتسال في هذا اليوم والخضاب والدهان والاكتحال ونحو ذلك ليس لها أصل في الدين من أجل عاشوراء فقط. بل هي مشروعة في كل الأيام وبخصوص التوسعة على العيال جاء في شرح الزرقان للمواهب اللدنية أن الحديث الذي يقول من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها قال عنه البيهقي إن أسانده كلها ضعيفة والدار قطني رواه موقوفا على عمر بسند جيد وابن الجوزي أورده في الموضوعات وهو حديث مختلف في قبوله ورفضه وقد يقال إذا كان الصوم شعيرة عاشراء والصوم يقوم على الزهد والتخشف فكيف يتفق ذلك مع التوسعة على الأهل والعيال إن التوسعة على العيال بوجه عام لا ما نعملها. ما دامت في حدود الوسع والطاقة والمشروع وإذا كانت هناك توسعه مع الصوم فهي على الفقراء لكن الارتباط لذلك بمقتل الحسين رضي الله عنه والله اعلم